النبي صائبا صائبا صائبا يا أم يا أخت يا أم يا أخت يا نواجعنا humble uh -oh. يا في أي واين الرجال واين الريجال لقد عادت في عتمه الليل ولم يحسن المسلمون الريجال يا قل ذل في اللواء في الليل ولم يحسن نذيدارا وهم يرن اي باب من حجعه الموت. الموت فقد يرن المسلمين باب من حجعه الموت